وقطعناهم اثنتين عشرة أثباط نمماء وأوحينا إلى موسى إذ استثقاه قومه أن اضرب في عصاك الحجر فبجست منه ثنت عشرة عينا قد علم كل أناس مشرابهم وظلل ما عليهم الغمام وأنزل عليه والسلوى يكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَتَانum يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَانًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَبِتُونَ لَاتَائِهِمْ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال تمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهمون أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون